يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون من لكم قد نبان الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترد دون إلى عالم الغيب والشهادة فينبهكم بما كنتم تعملون